بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعريم حكيم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 ومضى مثل الأولين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، لا يقولون إن خلقه الله العزيز العليم، الذي جعل لكم الأرض مهد وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ما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 أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين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 أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ما آبَاءَنَا عَلَى ذَا أُمَّةٍ وَإِنَّا, وإنا عَلَى ذَا آتَارِهِمْ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها ذا إن وجدنا ما أبا على أمته وإن وَإِنَّ عَلَىٰ مَا أَصَرُّهُم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية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 درجات ليتخذ بعض بعضا سخدية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لئن يكون الناس أممًا واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبنيوت سقفا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 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيب له شيطان فان هو له قريب وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاء ما انا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس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 أو نري أنك الذي وعدناهم فإننا عليهم مقتديون فاستمسك باللذي أُوحى إليك ابنك على شراق مستقيم وإن له ذكر لك ولقومك وسوف تسألون وَاسْأَلْنَمَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ الرُّسُلِ نَأْجَعَلْنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُولِ الرَّحْمَانِ آلِهَتِي يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إلَى فِدْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءُوهُم بِآيَاتِنَا غَازُوا مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساعر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ين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 فَلَمَّا أَسَفُونَ تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ وَلَمَّا بُرِبَ بَنُو مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ وَقَالُوا أَآَلِهَتُنَا قَيْرٌ أَمْهُ ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون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 ولم جاء عيسى بينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو رب وربكم تعبدون هذا صراط مستقيم فاختلَفَ الأحَزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عذابِ عُمْتَأليمٍ هَلْ يُوضُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم ضُغْتَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْأَقْلَى نَذَأُ يَوْمَ إِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلَّا الْمُتَّقِينَ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 ثم أزواجكم تحبون يطاف عليهم بصحاف من ذب و أكواب وفيها ما تشتهيه الأنف و تلذ الأعن وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي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 كانوا هم الظالمين، ولا دوايا مالك ليقض علينا ربك. قال إنكم ماكتئون، لقد جئناكم بالحق، ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا، فإن مبرمون.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 ما يصفون فذرهم يقضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إلههم وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما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 لا يأفكون وقينه يا رب إنها أولئك قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون